ثلاثة عشر استمع إلى الجمل وأعدها يوم السبت يأتي قبل يوم الأحد يوم السبت يأتي بعد يوم الجمعة يوم الأربعة يأتي قبل يوم الخميس يوم الأربعة يأتي بعد يوم الثلاثاء.